خلق السماوات والأرض بالحق. يكؤر الليل علماً نهاراً ويكؤر النهار, النهار عل الليل. خلق السماوات والأرض بالحق. يكؤر الليل علماً نهاراً ويكؤر النهار, النهار عل الليل. وسخر الشمس والقمر كلهم يجري لأجل مسمى.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 خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تصرقون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يظلمون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 وإذا مَسَّ يَنَسِيَانَا نَذَرُ دُعَاءَ رَبِّنَا مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا فُضِّلَتْهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آ نَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ آ نَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَنِينًا إِنَّ إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء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 للله أعبد مخلص له ديني فأعبد ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا الذين خسروا أخسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فعوقين ظللا من النار لقٍم يفعوقين ظللا من النار وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم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 ما يهده فتره مصرا ثم يجعله حظاما إن في ذلك ذكر لأول الألفاب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِهِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِرْعَبٍ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ يَأْتِكُرِ اللَّهَ فاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابا مثالي تقشعر منه جنود الذي يخشون ربهم. الذين يخشون ردهم تقاشع الر من جنود الذين يخشون ردهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذانك هدى الله ذانك هدى الله ذانك هدى الله يهدي بمن يشاء ذانك هدى الله يهدي بمن يشاء يهدي بمن يشاء ومن يضل الله فما له من هادي لله فما له منها أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ السُّوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالضَّالِّينَ ذُو قُمَةٌ تَقْسِبُونَ كَذَلِبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِيْثُ لَا يَشْرُكُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعداهم آخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم, لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ورض الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم للرجل هل يستويان متلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصرون فمن أظلم مما كذب, كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم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 يجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكافعاً عبده ويخوفونك بالذين مجدونه ويخوفونك بالذين مجدونه وَمَن يُطْلِعِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي تِقَامٍ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يحثه عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فمن اهتدى فلنفسه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 قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْضِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَوْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُمْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلْ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهُوا لَأَذْهَبَنَّ بِكُمْ وَمَنْ مَعَكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ومثلهم معه نفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ عَنْهُ ضُرُّهُ دَعَانَا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَاءً ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ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 أو لم يعلم أن الله يبث الرزق لما يشاء ويقدره إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والى عباده الذين أسرقوا على خصهم لا تقنتوا لا تقنتوا بالرحمة الله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 لا تغلفوا من رحمة الله، لا تغلفوا من رحمة الله. إن الله, إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعاً. إنه هو الغفور الرحيم، وأنهوا إلى ربكم وأسلموا. قَمَنَ أَي يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ قَمَنَ أَي يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَمَنَ أَي وكنتم وانتم لا تشعرون انا تقول نفسي يا حسرتي انا تقول نفسي يا حسرتي انا تقول نفسي يا حسرتي الا ما فرضت في جانب الله وانفلت من الساخرين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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقادر السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك, أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون اعبد أيها الجاهلون كل أف غير الله تأمروني اعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين ميّق قبلك لأن أشركت لحبطا لا عملك ولتكونا من الخاسرين بل لله تعبد بل لله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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصوم من في السماوات ومن في الأرض إلا, إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا قيام فإذا قيام فإذا هم قيام, فإذا هم قيام, فإذا هم قيام اشرقت الأرض بنور ربيها وأشرقت الأرض بنور ربيها بنور ربيها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وجاء بالنبيين والشهداء يا بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووُفِيت كل نفس ما عملت ووُفِيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء إلى جههها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهن خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتنون عليكم يتنون عليكم آيات ربكم ويذرونكم وي وينذر كم لقال يومكم هذا قالوا بلها قالوا بلها ولكنها قد كلمة العذاب ولكن قد كلمة العذاب على الكافرين حين دخلوا أبواب جهنم دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها فلا بسمث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إلى الجنة زمرأة، إلى الجنة زمرأة، حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، سلام عليكم، سلام عليكم طبتم. فادخنوك خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وأورثنا لا تبوء من الجنة، لا تبوء من الجنة حيث نشآ، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين، وترى من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين